في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلي لا ترجعون وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ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 فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفابنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الخرقان وضياء أو للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمۡ